وَأَلَفَ ثَلاثَةَ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا

ولا يرضضوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بانهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مصلته في سبيل الله ولا يطؤون موطئ يغيب الكف

ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينامون من عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح ان الله لا يضيع اجر المحسن

ميم ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا

ولا يقطعون واديا الا كتب لهم ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كان

فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة اللي يتفقه في الدين وليُذِر قومهم وليُذِر قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.